أحبك يا بادناسي يا معنا نبضي وحساسي أحبك يا بادناسي يا معنا نبضي وحساسي حقيقة أنت يا أمي عظيمة ورائعة راسي حقيقة أنت يا أمي عظيمة ورائعة راسي راسي <تصفيق> <تصفيق> حقيقة <انت> يا ما <تصفيق> يا ما ما يا ما ننبو يا عند لي صفحه بكتاب انا ما اقدر على فراقك عند لي صفحه بكتابة. أحبك موت أحبك موت أحبك موت يا امي أموت بنظرة عيونك وهيم بكلمة شلونك أموت بنظرة عيونك وهيم بكلمة شلونك يا كيف أنساشق عمرك وطولت بالت وصبرك وأنا مهما عبر أظل مقصر بحقك كيف سأشقع عمرك وطولت بالك وصبرك وانا مهما عبر لك أظل مقصر بحقك أنا مقدر على فراقك لأني صفحة بكتابك أنا اني أحبت يا ناسي. يا, معنى أحبت أحبت يا نبض ناسي. نبض حقيقه انت يا امي حقيقة انت يا الفراج لأني صحب الكتاب أنا مقدر على الفراج لأني صحب الكتاب أحبك موت أحبك موت أحبك موت يا تراها والله تابرني وتسمح لي وتمنعني ولا همي فيها الدنيا عسى أراضي عني ترى حاضر جدامك تمنى يوانا خدامك أنزل جبهتي للأرض وحط راسي على جدامك ترى حاضر جدامك تمنى يوانا خدامك أنز جبهتي للأرض وحطراشي على قدامك أنا, أنا مقدر على فراقك لأني صفحة بكتابك أنا مقدر على فراقك لأني صفحة بكتابك أحبت يا بعد ناسي يا معنى نبضي وحساسي والنار تسقي يا معنى نبضي وحسني هيه يا بعد يا معنى نبضي واحساسي يا بعد ناسي يا نبضي واحساسي حقيقة انت يا أمي عظيمه حقيقة انت يا أمي على فراقك في قلبي انا مقدر على فراقك في صفحه za chwilę trzeba